الحمد لله صلت السلام ورسول الله أشهد أن لا إله إلا الله ذه لا شريك له وأشهد أنه محمد لنعبده ورسوله ثم ما ذلك كما علمنا أن هذا الدين قائم على شهادتين والشهادة الثانية وما تسمى بالشهادة قائمة على أصلين الأصل الأول هو محبة الله تبارك وتعالى ثم الأصل الثاني هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا قام الدين الدين الإسلام قام على هذه الأمرين على محبة الله عز وجل وعلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا فيه شيء من التوقف عند قلب الشيخ أشهد أن محمد عبده ورسوله وصلى الله عليه وسلم تسليم مزيز وعلى آله وأصحابه رضي الله تعالى عنه فالسؤال الآن المطروح هو لماذا عندما توقفنا على النبي صلى الله عليه وسلم وتم تفصيل هذا الأمر من ناحيتين من ناحية الأولى محبة الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن ناحية التانية محبة النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى سugu النقطة الآن محبة ما نحن للنبي صلى الله عليه وسلم لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يدعونا الى محبة النبي صلى الله عليه وسلم هناك ستة أسباب فاجعلنا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ما خصل tecnolog الأسباب الستة أولا لأن الله عز وجل أمرنا لمحبته الأمر الثاني لأن الله عز وجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من جميع الأنبياء بل هو سيد البشر ودائم القلوب تتعلق بالسيد والأمر الرابع لأن النبي صلى الله عليه وسلم متصف بالأخلاق قد كملت أخلاقه البشرية أي خلاق البشرية قد كملت في النبي صلى الله عليه وسلم وged buying الأمر الخامس ليد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة لما له من يد علينا وأما الأمر السادس لأن النبي صلى الله عليه وسلم عذب من أجلنا هذه الأسلاب الستة تجعلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم سيكون فيها شيء بإذن الله تعالى من التفصيل في هذه الجلسة بإذن الله تعالى أما الأمر الأول محب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل أمرنا لمحبته قال الله تبارك وتعالى قم إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال نقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها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 لِخْوَانُكُمْ وَأَزواجكُم وَعَشيرَةكُمْ وَأَموالُ نِ قُتََفْتُمُهَا وَتِجَارَة تَخشَونَكَ سَادَهَا وَمَسَاكِن تَرّونَهَا أَحَبَّ إلييكُم مِنَ اللهَّهِ وَرَرسُولِهِ وَجِهَادِ فيِي سَبِيلِهِ حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فالله عز وجل أمرنا بأن نحبه وأن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا وآبائنا وإخواننا وأبنائنا وعشيرتنا وتجارتنا وأموالنا رب الله عز وجل ونحب النبي صار شيء اكثر من كل هذه الامور هذه والا فان الله لا يهدي القوم الفاسقين قال الله لا يهدي القوم الفاسقين ايمان لم يحقق هذا اصلح من القوم الفاسقين واذا امرنا الله عز وجل بمحبته كما قال العلماء من ذلك القرطبي وغيره والقاضي عياض قال هذه دليل هذه الايه هذه دليل على وجوب محبه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك من امر الله عز وجل لنا بمحبه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى ما كان لأهل المدينة ومن حوله من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه أي كيف ترغب بنفسك عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم ترغب بنفسك تقدم نفسك على نفس النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه وهذه العية وردت في شأن مخلفين عندما تخلث الثلاثة وهم من المؤمنون والكبار المؤمنين, كبار المؤمنين. قال الله عز وجل على الثلاثه اي تاب الله عز وجل على الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وباقت عليهم انفسهم وهم الا أن ملجأ من الله الا إليه. ثم تاب عليهم يتوب ان الله التواب الرحيم ايوا الذين لم الله كونوا من الصادقين كونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا معه هو قاتلوا معه كونوا مع الصادق ما كان لاهل المدينه ومن من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله كيف تتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لأهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان عن, ولا يرغبوا ولا يرغبوا عن نفسه doncs que لَا pilla no وَلَا l'es وَلَا estició sol o dropout وَلَا v forcé o sombrado o lixo no to Guys els pilla إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين كيف ترغبون بأفسكم عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا نفسكم على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمع ولا نصب ولا مخبصة في سبيل الله ولا يضعون موطئين لغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به أعمال صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين الدليل الثالث عن من الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ووالده وولده والناس أجمعين حتى يتفقوا عليه ولدا أبو بكر بالله صالعا في غزة ذج قال له ابنه ابن عبد الله كان في غزة ذج مع الكفار وبكر مع المؤمين قال له ابنه يا أبتي بعدما أسلم قال يا أبتي كنت أراك في غزة ذج وكنت أحاشاك فقال أبو بكر والله يا بني لو رأيتك لقتلتك والله لو رأيتك لقتلتك تخرج القتال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقتلتك بأجل النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيد بن جراح رضي الله تعالى عم عندما رأى أبا في غزة بدل وكان هذا شاب ملثم فرأى شيخا كبير يقاتل فكلما التقى لي أهل الشيخ تجنبه كلما التقى ليه تجنبه ثم بعد ذلك ما صبر أبو عبيد فضرب هذا الشيخ فإلى هذا الشيخ هو أبوه يعلم بأنه أبوه يعلم بأنه أبوه فكان يتحاشر ولكن عندما أصر أبوه لقتال نبي صلى الله عليه وسلم ورفع أبو عبيد السيف على أبيه وكان عن عبيده رجلا دقيقا يعني ابو عبيده صح دقه وصاح النص كما يقال قلب ركيس ابو عبيده النبي صلى الله عليه وسلم على راس سريه ذهب ابو عبيده به في المرج ما قطع شيء ما قطع 100 و اقل من المس ثم رجع المدينه لمن يبكي لمن قال صبابه النبي صلى الله عليه وسلم من شده حبه ما الله عليها فارسل النبي صلى الله عليه وسلم بداله وكان شدت ترفق ابي عبيده ومع ذلك ابن راء ابا أبر ابر الناس بأبيه. عندما راى اباه رفع سيفه وقتل اباه يريد الخروج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم خرج ابوه لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ولده قال عبد الله لحرام لابنه لفيه جاد في رجل شديد وهو ينازع عندما قتله اخوه ينازع هذه اللحظه فقال يا بني والله ما من نفس على وجه الارض اعز علي منك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في واحده اعز علي منك الا النبي صلى عليه منك تعاليك من صلى الله عليه وسلم اذا انا مت اهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم عندك كفانات عندك اخوات اهتم بهم ما في واحده اعز عليك بعد الرساله اول شيء النبي صار بعدين وهي من شده حب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم واذا كانت معناره في غزوه في احد تقول نحرذونا نحرك في الغزوه نحرذونا نحرك قال تقاتب دون النبي صلى الله عليه وسلم الى انظر بس فسقطت عندما قال ماذا رسول الله صار النبي صلى الله عليه وسلم هل حصل في شيء في الهما قد قتل قال من ابي ماذا فعل رسول الله زوجك قتل دعوني من زوجي ماذا فعل رسول الله اخوك قتل دعوني من اخي ماذا فعل رسول الله ابنك قتل دعوني من expectations ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه بخير قال اروني حتى اراه دعوني اراه فعد میں رأت انطرجت فرجع ساليلها فقالت كل مصيبة بعدك لا رسول الله هيئة كل مصيبة بعدك لا رسول الله هيئة, هيئة. في زوجها في أخيها في ابنها في أبيها مشكلة لكن انت يا رسول أنت مشكلة قتلك هو المشكلة فإذا كما قال ابن صلى الله عليه وسلم حتى أكون أحب إليه من والديه وولديه والناس أجمعين بل أحب إليك من نفسك كما رأى البخاري ابن هشام قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أخم بيدي عمر رضي الله عنه فقال عمر والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسه. قال من نفسه ونحبتهم حتى أكون أحب إليه من نفسك قال أنت الآن والله يا رسول الله أحب إلي من نفسك قال الآن يا عمر هذا الواجب أن تحقق ولذا خبيب عندما أخذ لقتله وعندما صلبت القريش لقتله وعلقت للقتل قالت له أتود أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في مكانك أتود أن يكون محمد في مكانك أي مصوح يقتل وأنت بين أهلك مرتاح بين أولادك وبين زوجك قال والله ما أحب أن أكون أنا في أهلي ورسوله رسل في أهله ويشاق بشوكه والله ما أود يا لو قمرت أن أكون في أهلي والنبي صلى في أهل ما يكون في مكانه هنا لا يكون في أهلي ويشاق بشوكة لا والله أقتل ولا يشاق النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إليهم النفس هكذا صحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلاما ما يدل على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أمرنا بمحبته ومنحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثالث من كنا فيه واجدت من حلاوة الإيمان أي ما تذوق حلاوة الإيمان حتى يتهطق هذا الأمر فدل على وج فأثم كن في وجد به حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما وأن يحب لا يحب إلا الله وأن يكره أن يرجع من بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار أي ما حتى يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما فهذا فيه أمر محبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما أمرنا الله عز وجل بتوقيره قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي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 وفي آيه قال يا أيها النبي إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَ وَمُبَشِّرَ وَنَذِيرَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّئُوهُ قال تعزِّرُوه يقول عبد الله عباس أي تعظِّموه تعزِّرُوه أي تعظِّموه عزَّرتَه أي عظَّمتَه وتوقِّرُوه قال أي تسوِّدُوه وتفخِّموه وتشرفوه شرف النبي صلى الله عليه وسلم وليقب كبيرهم من التوقيت والإجلال والعظام والاعترام للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ما أمرنا الله عز وجل لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل بينا دمنا مراذا عز لا يحبنا حتى نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأن محبتنا المزعومة عز وجل ما تصح إلا بمتابعتنا للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله تتنعوه يحببكم الله أي ما تحق محبة الله عز وجل لكم وما تكون هذه المحبة المزعومة صحيحة حتى تتابع النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لمن ولا مؤمنة إذا قبى الله ورسوله أمرنا أن يكون لهم خيرة من أمرهم قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أشياء من هذا هذا السبب الأول الذي يجعلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أمرنا من محبة. سؤال من قلت أن الله عز وجل لم يأمرنا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هل نحبه؟ وeday عز وجل لم أأمرنا بمحبة فرؤEL هل نحبه النبي صلى الله نعم نحبه النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يأمرنا الله عز وجل بمحبة لماذا؟ لأنه حبيب الحبيب لأن الله عز وجل يحب النبي صلى الله عليه السلم لا يحبه لو لم يأمر الله عز وجل حبه ولكن الله عز وجل حبه هو حبيب الحبيب نبدأين أن الله عز وجل يحب النبي acc climate الله عز وجل 내 هو خليل الله. النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليل كما اتخذ ابراهيم خليل وقال النبي صلى الله حليل حليل قال ذلك صاحبكم خليل الله خليل الرحمن صاحبكم خليل الرحمن وهذه أكمل درجات الحب بين المخلوء والخالق مرحلات الخلة وهي كمال الحب محبة الخالق والمخلوء كمال الحب وهي مرحه الخله وهي ما حصلت الا للنبي صلى الله عليه واله ابراهيم عليه السلام هذا الالم محبه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما يدل على محبه الله عليه وسلم ان الانبياء في الموقف في يوم القيامه بشدة غضب الله عز وجل الكل من غضب الله عز وجل ادم يقول باليوم غضبا لم يغضب قبله مثل ولا يرضى لهم لا له ابا الى نوح يخبرنا ربي قد عذب اليوم هذا لم يغضب قبلهم مثله ولا يغضب بعدهم مثله ما عرفنا التقدم اذهبوا الى الى ابراهيم ابراهيم عيسى ربي قد عذب هذا اليوم ضبا لم يغضب قبلهم مثله ولا يغضب بعدهم مثله ما عرفنا التقدم وما يقدر الله للناس اذهب الى موسى موسى يقول قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا يغضب بعده نفسي ما استطيع اريد ان هذا اليوم الله عز وجل ما ادري نبي اذهب الى عيسى عيسى غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا يغضب اذهب الى محمد انه عبد الغفره وما تقدم من ذنب في قلبي صار انا لها انا لها جئت النبي صلى الله عليه وسلم في شده غضب الله عز وجل وما يستطيع الخليلي اي يتقدم للشفاعه الخليلي ما يتقدم للشفاعه وهو أفضل نخلوقات في ذاكي الموقف أفضل الناس وأفضل البشر في الموقف بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعى أن يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل أمام الملأ وأمام العالمين أمام الجن أمام الإنس أمام جبريل أمام الملائكة أمام الكل يا محمد شدة ربضه قال يا محمد ارفع رأسك قل يسمن وسل تعطل واشفع كمال الحب من الله عز وجل الله هذا حديث انا كمال محبه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. في شده غضب ما فاهي تقدم النبي صلى الله عليه وسلم تفضل سلم الله عز وجل بعيدك الحديث هذا على محبه الله عز النبي صلى وسلم بدي نسعى على محبه الله النبي صلى الله عليه الله عز وجل عن النبي عندما انتقص النبي صلى الله عليه وسلم من قبل قريش او من قبل بعض الصف واعز دافع النبي صلى الله عليه هو الابثر قال ابو لهب للنبي صلى الله تب لك قال الله عز وجل تبك اذا دافع النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ابي لهب بن ابي لهب قال ابو جهل قال لين وجدته وجهه في التراب لا اطئن على رقبته قال الله عز وجل لسفعا بالناصيه بناصيته ندخلها في ناجهل ناصية كاذبه خاطئه ان ابي جهل عندما قالت امه جميل قالت ما ارى شيطانك الا قد قلاك وهجرك فانزل الله عز سلم a له ما ودعك ربك وما قمع الشاه Socin هذا الله عز سلام النبي صلى نبي صلى الله عليه وسلم هنا يدلع عن محبة الله عز سلم تنبي صلى الله عليه وسلم يعوج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل عندما اودي من قبل الكفار بعد وفات ابي طالب وبعد وفات خليجة واستهزأوا به وانطقوا عليها الجزء وفعلوا به ما فعلوا الله عز وجل أخذ ال صلى الله عليه وسلم وقدمه على الأنبياء وصلت بالأنبياء ثم عرج بجثنه وروحه إلى الله عز وجل ففاق إبراهيم عل Jur LQ ووصل إلى صدرة المنتهى أرضه الله عز وجل وناداه ورأث به ورحمه الله عز وجل وتوقف الله تبارك وتعالى به إلى أن وسي النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت عنه تلك الأحزام هذه دعاً شدة محبة الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه في عين الله تبارك وتعالى كل ما كان يغواه النبي صلى الله عليه وسلم تنزل فيه الأحكام أتت واهبة نزل الحكر فيه ومرأة مؤمنة إن واهبة تنفسها للنبي أراجبت توجهه إلى الكعبة أمره الله عزيزم توجهه إلى الكعبة بعد كان يتوجه للك المقدس ولكنك لا أحب أن يتوجه إلى الكعبة أتاه الأمر لتوجهه إلى الكعبة آيات كثيرة تواست النبي صلى الله عليه وسلم في شدة عندما اشتدت الأرام عن النبي صلى الله عليه وسلم من قد الكفار بل جعله يتيما له بل منع النبي صلى الله عليه لأحد من الصحابة وعندما رزق بإذنه إبراهيم الله عز وجل أخذ روحه قبل روح إبراهيم ليكون النبي صلى الله عليه وسلم وحيد الله عز وجل وما يكون له أحد من الأبناء من الرجال قال ما كان محمد أدى أحد من رجالكم وخطبه بكلمات جميلة تفوح منها رائحة الحب خطبه بكلمة الروح والفؤاد والقلب والعين لأنه في نظر الله وسماه رحمة وسماه سراج المنير وسماه المور وأقصر بحياته لعمره وناده يا أيها النبي يا أيها الرسول بينما الأنبياء يا نوح يا موسى بينما النبي صاف всем يا الرسول يا أيها النبي وأدب الله عز وجل المؤمنين في تعامله مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل قضية ح Duch Women Pardon l-Ada M.X أي نال بأحسن ألقاب مع التوقيت لا تجعلون دلاء الرسول بينكم كدراء عباضكم بعضا لا امم اي يتقدموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتراحات أو بالسؤال ولا وامام اي يخفضوا صوتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينادوه وهو في بيته تكون الا اذا يخرج وحده الذين ينادونه من وراء الخضرات اكثرهم لا يعقلون ولا يتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الامور الجامعه ولا يدخلوا بيته الا اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تفضلوا وطلع ما يجلس الخارج للبيت ينظرون النبي صلى الله عليه وسلم الاذن وانه يكون بعيدين جدا عن بيته الا يدعوهم النبي صلى الله عليه البيت وأن عليه دوما فصل الله عليه وآله وسلم وألا يؤذوه أبدا في صغيرة ولا كبير ولا ينكح أزواجهم بعده أبدا كل هذه الأمور الله عز وجل كما يقال تتبع الصحابة فيها معلي يحترم النبي صلى الله عليه وسلم هذا مش الدز والزنان كأذيب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم حفصة ابنة أحد ساني وجل بعد أن يبث محبة النبي صلى الله عليه وسلم له عندما كانت السبد في تحرين النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعض الضحاف عليه غضب الله عز وجل غضبا شديدا الله عز وجل إن تتوب إلى الله فقد فغت قلوبكم وإن تظاهر عليه فإن الله هو رولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا عثى ربه انطلقكم ان يبدله ازواج الخير منكم مسلمات مؤمنات قانفات تائبات عابدات سائحات تائبات وابكارا ان تتوبى الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائم ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ الرَّهِيرَ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مسلمات مؤمنات طانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا كم الله بين الله الأشار هذه الإشارة لو كنتم وقودا لجهنم ما ضغ nickrando الله عز وجل قال يأذون некоторые نقوم امفزكم واوملكم نارا وقودهم ناس والحجار كيف تجرون عن النبي صلى الله عليه وسلم دولان نبي صلى الله عليه وسلم لهم المقام العالم أم المؤمنين نعام إياك أن تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم شيء من شدة محبة الله عز وجل خدموا عائشة وأن يحب حفظ ومن من منزلوا نبي صلى الله عليه وسلم ولكن إياكم أنتقن أنتم السبب في كذر النبي صلى الله عليه وسلم قووا أنفسك، أنفسكم وأهليكم كناية هذه ثم قال الله عز وجل بعد ذلك قال ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة الوح وامرأة الوح كانتها تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيء. الزوج صالح والزوج نبي ولكن الزوج كافر ما بر هذا الله عز وجل وما أغناه نعم الله تبارك وتعالى خطاب شديد تأديد لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما وصلنا إلى هذه المرحلة ولكن هو وعد زوجي النبي صلى الله يكون على شده محبه الله عز وجل للنبي الله عليه وسلم وكذلك هو تخذير في ولكن هو وعد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم انه يكون على شده محبه في الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك هو تخذير لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ليستقيم في النبي صلى الله عليه وسلم ثم في سياق الاثار النبوية كما باذن اذكر بعض الاثار والله عز وجل يذكرها في سياق ايات آية سمعنا وأطعنا وقفانك ربنا أن يمكن وصير جعلها الله عز وجل آية قال يا بي جهل أولا لكنها فأولا جعلها الله عز وجل آية turned toakl وإذا عكنا النبي صحف في آيات أتت الآيات توارك الآيات في مذه النبي صلى الله عليه وسلم فيه عتاب أي في إن فيه عتاب لكن قبلها أو بعدها مدح وثماء ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا عتاب مودة وعتاب محدة وهو لوم وهو تقريع ولا عقوبة ولكن عتاب حب وعتاب مودة ولذلك تجمع فيها الآيات مودة والمحبة من الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم إما قبله وإما بعده إذن هذا السيد الثاني الذي يجعلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم إذن لأن الله عز وجل أمرنا بمحبته ثم لأن الله عز وجل لا يحبه السيد الثالث لأنه أفضل من جنيع الأنبياء وهو سيد الأنبياء ودائما القلوب تتعلق بالسيد ولذلك الإنسان صار أصبح وزيرا امتلأ ديوانه بالناس تتعلق القلوب بالسيد إذا أصبح نائبا الديوان امتلأ بالناس إذا ما نجح من الدخابات الديوان خالي وزن على الوزارة لا تجد في ديوانه أحد ولا يراحقه أحد النفوس تتعلق بالسيد فإذا كان مصر هو سيد الأنبياء وأفضل من جميع الأنبياء تعلقت القلوب بهذا السيد أي بسيد الأنبياء وسيد البشر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم متميز ان النبي صالح افضل من جميع الانبياء اولا النبي صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر وكرمه سيد الناس وبيدي لواء الحمد يوم القيامه ولا فخر يحمد الله عز وجل ما يصف احد من يحمد الله عز وجل. والناس تحمد النبي صلى عليه وسلم في هذا الموقف لما ياتي ويشفع بكل الخلق ثم مغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وهذا ما قيل لاحد من الأنبياء. إذا الله عز وزوجه قال يغفر لك اللهم ما تقدم من ذنبك وما تأخر وعوم القيامة يذكر عيسى عليه السلام هذه لزر النبي صاصر ذنب غيره قال ذهبوا إلى محمد فأنه عبد وفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أي ما حصل هذا بغيره فم النبي صاسمه هو أول مشاركا في حديث قال أنا أول مشافع وهي ذبل فاق الأنبياء وأول مشفع ذلأ فاق الأنبياء وأول ما ينشق عنه القبر كما قال نبي صاصر في حديث مسلم وأنا أول ما ينشق عنه القبر. وأول نبي صلى الله يفيق عندما يأتي الله عز وجل وعلى قيامة الفضل بين الناس فيصعق الناس فيكون نبي صلى الله عليه يفيق ثم أعجزته باقية إلى يوم القيامة كما قال نبي صلى الله من نبي إلا وقد أعقي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وأن لما كان النبي روتي توحيا أوحى الله بذيه فأرجو أن أكون أكثر كاذب يوم القيامه وهذا حديث من التخلف هاي فالنبي صلى بل معجزات النبي صلى الله عليه كل معجزه اتي بها نبي من الانبياء من ادم الى عيسى انساه النبي صلى الله بمثلها واعظم منها كلها جلسه اخرى ما من ايه اتى او معجزه اتي بها نبي الا والنبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم اتى بنفس هذه الايه او اعظم منها ثم كذا كما يدعي انهم فاق الانبياء انه بعث للناس كافه كل نبي كان بعث لقومه خاصه كل نبي كان بعث يقفينه عهد روح ما في الا قومه لا يجد الا قومه فقط ما يد في قومه ما يقال بالنوع هو بعث للناس كافه بعث لقومه وموجه على الا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم الناس بشيرا وونذرا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرة لعالم الجن وعالم الإنس وإن الله عز وجل تمنا على النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ولو شئنا لبعثنا فيك لقرية النذيرة الحين من قد مننا عليك أننا ما جعلناك فقط على قريتك لأن كل نبي بعثناه إلى قريته فكان ممكن في أهدك أن نبعثنا في كل مدينة وكل قرية نبعث فيها نبيت لكننا لم يرضى هذا أرضناك أن تكون أنت رسولا ونبيا لكل العالم قوش إنها بعثنا في كل قرية النبيرة فلا تضع الكافرين أكرمناك بهذا فلا تضع الكافرين وجاهنهم به جهادا كبير وإذا قال من نصر كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة وقال النبي صحب بعث إلى الأسفل إلى الأحمر والأسفل كما في واية مسلم الشعب من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثاق الأنبياء بأنه إلى كل العالم إلى الجنوى الإنس بل لو خرج نبي من الأنبياء لتبع النبي صلى كما سينزر ع�ش العن Sabbath ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم ثم كما يدل على تفوق النبي صلى الله عليه وسلم على كل الأنبياء أن حديث الشفاعة أن كل نبي يرغب عنها ألا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها فهو الذي يتقدم إليه وهو صاحب المقال المحمود كما قال عز وجل عسى ايذاك ربك مقام محمود وهو هذا المقام المحمود يشفع لكل الخلق فيحمده كل الخلق اهل الناس يحجون النبي صلى الله عليه هذا الموقف ان كل يتخلى عنه وهو صاحب الوسيله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم الله وليا الوسيله فاجعل الله عز وجل ايبلغ النبي صلى الله عليه هذه الوسيله فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد يقول النبي صاسم عراد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة ثم النبي صاسم هو إمام الأنبياء لما أسر يده ثم تفوق على كل أنبياء في المعراج إلى أنفاق إبراهيم السماء الثابع وأنفاق جبريل لنوصل إلى صدرك المنتهب صلى الله عليه وسلم ثم ما يدل على النبي صاسم تفوق على كل أنبياء أن القرآن اجتمل على ما عليه الكتب السابقة من الزبور والإنجيل والتوراة كما قال نبي صلى الله مكان التوراة وعطيتوا مكان التوراة السبع طيال وعطيتوا مكان الزبور المئين وعطيتوا مكان الإنجيل المثاني وفضلتو بمفصل راح يترى فيها الطبران البيهر وفضلتو بشيخ للباب فالنبي صلى الله عليه ما أعطيه الأنبياء ثم النبي في وهذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم specialty peatoo ثم زبوثه Strategy والجوامع الكلب وهذه خاص في حليث النسلم اعطيت جوامع الكلم ونصرت به ونحنقلت لي الغنائم واجعلت لي الارض بزداد وظهورا وارسلت ل我們的 خلق كافة ويقتن به النبيون إذا هذا يجنت على تفوق النبي صلى الله عليه وسلم على كل أنبياء ثم هو أول من يفتح باب الجنة وأول من يقرأ باب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من يقرأ باب الجنة أول واحد يقرأ باب الجنة نبي صلى الله عليه وسلم مثقا النبي صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء إذا هذا السبب الثالث الذي يجعله به النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من كل الأنبياء وطبيعة النفس تتعلق بالسيد وتتعلق بالمتميز وبالفاضل غارفة النفس定 وهذه النفس السبب هذا الثالث إذا أمر الله عز وجل مع لمحبته محبة الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل من كل الأنبياء ثم الأمر الرابع صفات النبي صلى الله عليه وسلم الحميدة و لكن الله عز قال عن النبي صلى الله عليه وسلم و إمك على خلق عظيم و قالته من المؤمنين كان خلقه القرآن و مسؤوله قال خلق ما ماذا ينعي عليه القرآن؟ هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم و ملاحظ و من ذلك خلقه حتى في كلامه و تجوا مع الكلام حتى في البلاغة في كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم قد كملت بشريته و ذلك بعض القصص يعني تدل على ما وراءها من ذلك زيد السعنة انما قريت كل علامات النبوه فيه الا صفتين هو كان اضافه قد اقترب من زيد بن سعيه وهم احبار اليهود وهم يهود اقتروا من النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم فاتاه خبره حيث ادى نوعين فاتا زيد بن سعيه الى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موعده قبل ايحنا الموعد والنبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابه في جمعه كان من الصباح وقف على راس المجلس فقال يا محمد أعطني مالي والله لقد أهدناك ويا بني عبد المطلب لمطم لا أنتم يا بني عبد المطلب سب أخذي سب وكان خطاف موجود أخذ عين الدور في مكانها فقال لو رسول الله سلم موجود الآن بين أظهرين لقطعت هذا الذي فيه عيناك قطعت رأسك وقال يا, يا إبن الخطاف يا عمر كان عليك أن تأمر من هذا أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره ويحصل الطلب يا عمر اذهب إلى مكان فلام تجد فيه المال وعطه ماله وزده صعب من تمر أو كله صعب من تمر مكان الغضب الذي أغضبته فالأهل عمر أخذ زيد بن سعية قال خذ هذا المالك أو خذ مالك ثم قالوا هذا الصعب الذي أمرنا به صعب يأطاك إياه زيد بن قال فوالله رأيت فيه كل علامات نبوه إلا قصرتين يسبق حلمه جهله ولا يزيده الجهل إلا حلمه وقد رأيته ما فيه ثم أتى إلى المجلس وقت على المجلس فقال أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسل الله حال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن المنافق الذي قال في أم المؤمنين واتهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم واتهمها بالإفك وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما نحن هؤلاء إلا كما قال قائل ثم من كلبك يأكلك لأن رجعنا إلى المدينة لإخل جنة الأعز منها الأذل تكنامها ليدكما في النبي صلى الله عليه وسلم واخر المحرب وانسحب بثلث الجيش وتكنام في حق النبي صلى الله عليه وسلم بالكام المالي الشديد وتكنام بالكام الكبر بحق النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهاية الأمر عندما توفي صور النبي صلى الله عليه وكفنه النبي صلى الله عليه وسلم بفردته والنبي سفر في, في فمه لعل الله يقيمه فيستطيع أن يجب كيف النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقه انه عز وجل وانك على حقوق عظيم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما اعطي النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعندما خرج الصحابه بالحله الجميله قال احد الصحابه اعطيني هذه الحله اخذ النبي صلى الله عليه وسلم ولبس حلته القديمه وارسل اليه هذه الحله ففرح ما نعم. كيف تفعلهم هذا صحابه غضبوا على هذا كيف تفعل هذا قال والله أنا ما قصت فقط أكفن به ما عاردت أني أتحل نبي ما عاردت أني أكفن به ما عاردت كيف تعمل بهذه معاملة مع النبي صلى سلم صلى سلم عمير بن واحد عندما أسلم ذهر إلى صاحبه صفان بن أمية وكان قد فر بعد فتح مكة فر صفان بن أمية. فذهب إليه وكان قد دخل في البحر قال يا صفان يا أبا أمية ابن عمك ابن عمك النبي صلى وسلم قال يا خافه على نفسي والله اخشاه يقتلني قال انه اعظم من ذلك وافضل الناس وأبر الناس, وأبر الناس واحلم الناس وخير الناس وينك وين يا اهديكم الناس اخاف وخير الناس واكرم الناس واحلم الناس وابر الناس عزك عزك كلمه بلغناها الى النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوز على النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم على خلقه العظيم عندما أرسل سرية فذهبت علي السري إلى القوم فدخلوا قتلوا أخذوا رجل من الرجال فإذا امرأت تعشقه فوقفت عليه فأمامها قتلوا فصاحت صيحة وشهقت شه قال تموت هذه اللحمة فذهب عن الصحابة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخبر قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس منكم رجل رحيم لما فيكم رحمة يلا هذه المرة على رأسه ثم يختلق أمامك أليس منكم رجل رحيم وترك هذا الرجل لها وصلت مرحلة النبي صلى الله عليه وسلم في الرأة إلى هذه المرحلة قال ليس منكم رجل رحيم كان في واوك البيهيق وهذا رواية الشيخ الأخوات وحسنها وإذا النبي صلى الله عليه وسلم عندنا يعني فتح مكة أو عن قريش قاتلت وهربت الجزيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وشهرت للنبي صلى الله عليه وسلم عندنا وقف عليهم قالوا ما تظنوا الأمن يفاعلن بكم قال ابن أخي الرحيم ابن أخي كريم قال أقول كما قال أخي أيوسف عليه السلام قال لا تثرب عليكم من يوم يغشب الله لكم هذا السلب الرابع الذي يجعلنا نحبه النبي صلى الله عليه وسلم صفات النبي صلى الله عليه وسلم السلب الخامس الذي يجعلنا نحبه النبي صلى الله عليه وسلم يدل النبي صلى الله عليه وسلم علينا النبي صلى الله عليه وسلم له علينا واحد يدع عليك ما تحبه ما تحب هذا إحسن له يدع عليك حتى وكان إنسان هجره لكن يد عليك ما تحبه فكيف يا كان سيد البشر وإذا كان إمام المتقين صلى الله عليه وسلم كيف لك ان هذا ولم يدعيك ما تحبه كما قال الله عز وجل اين يد النبي صلى الله عليه يده هدايتك هذه اولا ان الله عز وجل انقذك بهذا النبي النبي صلى الله عليه وسلم من النار ثم الله عز وجل قال فيه بالمؤمنين ارف الرحيم ثم حب دعوته شفاعه لامتي كان النبي لكل نبي دعوة يدعو بها إما يقومه على قومه موحدة على قومه لا تدر على الأرض من كافية ديارة موسى قال ربنا أنك آتيت فرعون ومعناه زينته وأمواله في حدوده ربنا يضلوا عن سبيله ربنا أطمس على أمواله على قلوبه فلا أنه حتى يرون العذاب الأليم النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الدعوة على قومه وإنما جعلها لهم وما جعلها في الدنيا إنسانية وإنما جعلها في ذاك اليوم الذي تشتد فيه الأمور فالنبي صاحب قال خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ثم يد النبي صاحب علينا أن شطر أهل الجنة من أتباع النبي صاحب نرجع أن كنحن نوم بإذن الإنتحال كما قال النبي صاحب يقول الله عز وجل يوم الضيام يا آدم أخرج بعث النار يا آيق البيك وسعديك قال أخرج بعثنا قال وما بعث النار قال كل ألف تسعمائة وتسعة, وتسعة وتسعين أخرجهم إلى النار قال فوجّ الصحابة سيضج الصحابة من يدهجوا قال النبي صلى الله عليه وسلم اني الموجود 999 منكم واحد وارجو ان تكونوا ربعه اهل الجنه قال فكبرنا اخر امه نحن وام كثيره وكنا ربعه الجنه قال فكبرنا قال ارجو ان تكونوا في قال فكبرنا قال ارجو ان تكونوا شطر اهل قال فكبرنا صاحب الصحابه التبير ان النبي صاحب اخبر شطر اهل واحد واخر امه فقط تكون شطر اهل الجنه قال فكبرنا وهان بركه النبي صاحبنا على هذه الامه ببركه النبي صلى الله عليه وسلم الامه يدعو نحن الاخرون أي في الامم السابقون يوم القيامه يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون من اهل الدنيا الأولون يوم القيامه هم السابقون المقضي لهم قبل الخلاء اي اول امه يقضى ان هي امه النبي صلى الله عليه واذا قال النبي نحن الاول من يدخل الجنه في حديث مسلم ثم اليهود النصارى جعلهم الله عز وجل تبع لنا ببركه النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي الله عليه وسلم أضلى الله من كان قبلنا فكان اليهودي يوم السبت والنصارى يوم الأح我的 فجاء الله عز وجل بدنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة ثم بعدها السب ثم بعدها الأحمن جعل الجمعة والسبت والأحمن فالناس لنا فيه تبع وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة يقول النبي صلى عليه وسلم ثم بعaken بركة النبي صلى علينا عليه وسلم علينا وهي أن سبعون ألف من أمة نبي صلى الله عليه و أبدعم بغير حساب ولا علىها من بركة النبي صلى الله عليه و أم و مع كل ألف سبعون ألف و ثلاث حفيات, حفيات ربي يقول النبي صلى على الله عليه و Корب يقول للنبي صلى الله عليه و صلى الله عليه و عديث نحبا وكأن بركة نبي صلى الله عليه و صلى الله عليه و صلى الله عليه وقة و كانت نبه و صلى الله عليه و صلى الله عليه واخري وصلى الله عليه و صلى الله عليه و صلى الله عليه و صلى الله عليه و صلى الله عليه و وقرأ قول عيسى عليه السلام فعذبهم فإنهم عبادك وإن تغتب له فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم أمتي أمتي فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل جبريل اذهب إلى محمد اذهب إلى محمد وقل له بأننا سنرضيك في أمتك ولا نسوك وفعل الله عز وجل أرضى النبي صلى الله عليه وسلم ثم النبي صلى الله عليه وسلم الله عز على هذه الامه عدو الاساءه فسيم في السبح رضاتهم فاستجاب الله عز وجل له وحل لنا الغنائم كالغنائم السابق تاتي نا وتأكل الغنيمه ما ياخذ اسبعنا ما ياخذ شيء من الغنائم الا هذه الامه قال احل لنا الغنائم كما قال ايصا عطيف الخمسه لم يعطهم احد من قبل في روايه سته النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الامه جعلت صفوف هنا كصفوف الله عز وجل كما ملائكه تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربه فجعل صفوف هناك صفوف الملائكه في الصف وصفوف الصفوف الاولى كما الذي صار سيد فجلس الناس بثلاث جعل الصفوف هناك كصفوف الملائكه الذين مسلم كما صف الملائكه عند ربها كيف صف الملائكه عند ربها يتمون الصف في الصف ثم يتحلقون حول العرش الملائكه وترى ملائكه تحافين من حول العرش هكذا يصفون عند اللعج ويتلون وتفدتها ليأتي ذكرى كذلك هذه الأمة تتحلق حول الكعبة فتراه صفوغا كصفو الملائكة كما تصف الملائكة حول العرش تصف صفوغ النبي صلى الله عليه وسلم صفوغ أمته حول الكعبة هكذا إلى إنهايت الأرض وهكذا هم يتحلقوا لو رأيتها الخليطة لو يكونوا يتحلقون حول هذا المركب حول الكعبة كصفوه الملائكة حول العرش ثم قلنا في عدد وأكثرهم أجرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان مثلنا ومثل يهوذا النصارى كنه الرجل استاجر اجره من الصبح إلى الغروب فعمل إلى الظهر باجر كامل واذا انقطع عمله شيء فعمل إلى الظهر قام تعبله قال ما بقي شيء قال, قال ما بقي شيء قال ما ما ما اجيب شيء ثم ذهبوا فاتت ام الثانيه قال اعملوا من الظهر الى الغروب باجر كامل عملت العصص المتعبات قال ما نخرج ولا ما لكم شيء شيء فذهبوا فاتت هذه عملك لنه عصر إلى الغروب عمل قليل ولكن أجل كان وهم بركة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة وبركة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة عدم تعجيل العذاب على هذه الأمة وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإذا عدنا قال أحد صلى الله عليه وسلم على قريش قال إني لم أو أدعى على المشركين قال للم أبعت لأعان وإنما أبعت رحمة فما قال النبي صلى الله عليه وسلم من محن صلى الله عليه وسلم على نصح أمته وعلى هداية أمته ثم أتباعه هم العدود وهم أهل الشفاة عند الله عز وهم الشهداء كما قال عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكون شهداء على الناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الله عليك ما يقبل شهادة أحد يوم القيامة موح بالله تقومة قال نعم قوم نوح هل بلغتكم نوح؟ قالوا ما بلغنا نوح من يشهد لك؟ قال أمة محمد فتاة أنتم ابن الله تعالى تشهدون عند الله عز وجل وكيف شهدتم؟ قالوا بيقولون الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم يعبدوا الله ما لكم اللهم غيرهم فأنتم الشهداء وأنتم الشهود وإذاك تمنى النصارى وأتى الحواريون تمنوا أن يكونوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل في صوت آل عمران. الحواريين قاموا انصاهر وقالوا نحن انصار الله آمنا بالله واشهد بانهم مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين اكتبنا مع ام النبي صلى الله عليه وسلم فانتم اشهاد عند الله عز وجل وانتم الشهود الذين يقبل الله عز وجل شهادتكم وكذلك من يد النبي صلى الله عليه واله على الامه عصمه هذه الامه من الخطا كما قال النبي صا ما على ضلاله ثم الله عز وجل لذنوبه وما فضحه الله عز وجل ثم حب كتابه اشياء لها كل هذا هو هذا السبب الخامس الذي يجعلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم بركه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الامه السبب الاخير يجعلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه يعذب من النبي صلى الله عليه من اجلنا نحي صلى عند الكعبه يلقى على ظهره سيل الجذور احشاء جزور فوق على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يعني الامعاء والمشيمه وكذا توقع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك النبي يتحمل من اجلنا نحن النبي سنخلق خنقا عند الكعبه ومع ذلك يتحمل من اجلنا نحن يتحمل هذا التعذيب من اجلنا نحن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم قبل اخوه معيط مع هذا النبي سينصب من اجلنا نحن يستهدف اهل الطائف ويردون عليه اشد الرد حتى ادمو قدمي شريطين يتحمل من اجلنا كل هذه الامور تحملها النبي صلى الله أما يستحق النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبه أما يستحق النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبه حب من أجناله هذه أسلام الستة التي تجعلنا ن حب النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل لنا بمحبة محبة الله عز وجل له أفضلية على كل الأنفياء وعلى كل البشر أمر الرابع صفاته الجميلة والحميدة الخامس يده علينا والامر السادس عبدت النبي صلى الله عليه وسلم من أجلنا سبب واحد حتى أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت كل هذه الأسباب في أفضل البشر وهو صلى الله عليه وسلم وإذا كبرت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم و nopeك التي من أجلها نحب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه نحوسهم وأرواحهم وأجساجهم بكل شيء فدوا النبي صلى الله عليه بكل شيء من شدة محبته من النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله